مثل علم طرفة علم خماسية إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة سؤل حكيم أي الرجال تحترم؟ فقال أحترم العامل الذي يكد بعمله والحليم الذي بحلمه أسلم. والعالم الذي بعلمه أتعلم مثل ما كل من ركب الحصان خيال هذا المثل يضرب لبيان أن كل إنسان ميسر لما خلق له وأنه ليس كل من تشبه بغيره في أمر يمكن أن يكون مثله في إحسان العمل وإجادته وفي نفس المعنى امثال أخرى منها ما كل من صف الأواني قال أنا حلواني وأيضا ما كل من نفخ طبخ علم أو عية التيفان أوعية الطهي المعروفة بالتيفال تأخذ اسمها من الطبقة السوداء العزلة التي تمنع التصاق الطعام بالوعاء وهي مادة التيفال يوصي الخبراء ربات البيوت بإضافة قدر من الزيت أو السمن في إناء التيفال قبل تسخينه حتى لا ترتفع درجة الحرارة إلى الدرجة التي تتحلل معها مادة التفل وعواقب ذلك خطيرة. ينصح ايضا باستخدام الأدوات والملاعق الخشبية مع اواني التيفال ومراعاة الرفق في تنظيفها حتى لا تتأثر الطبقة السوداء تشقق مادة التفل السوداء وانكشافها يمكن أن يصيب الاكلين بتسمم كيميائي خطير عند ظهور أي خدوش او شقوق في الطبقة السوداء للأواني يجب التخلص منها فوراً فؤاد حداد فؤاد حداد شاعر من أبرز شعراء العامية المصرية، يعتبره بعض النقاد خليفة بيرة التونسي، بينما يراه آخرون مدرسة قائمة بذاتها. يرتبط اسمه جماهيريا بالمصحرات ذلك العمل الإذاعي الرمضاني الخالد والذي قدمه مع الشيخ سيد مكاوي لأكثر من عشر سنوات متتالية منذ عام 1964. لم يكن المسحرات عنده سوى مجرد رمز كبير استغله بنجاح ليوقظ الناس من الركود والاتكالية والأوهام ويحفزهم إلى استقراء أمجادهم والسعي لصنع أمجاد جديدة ولد فؤاد حداد بالقاهرة في عام 1927 وكان أول عهده بالحياة الأدبية قصيدته التي تناول فيها حادثة كوبري عباس سنة 1946 بلغت مؤلفاته 17 ديوانا منها الأرض بتكلم عربي المصحراتي نور الخيال وصنع الأجيال حكمة مصر الحضر الذكية وأيام العجب والموتى اتقل الشاعر الكبير فؤاد سليم حداد مسحرات عصرنا إلى رضوان ربه في أول نوفمبر 1985 يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وجيل بعد جيل القاهرة آلت قولها الحق أشهد بإنك يابني يا آدم جميل آني البيوت على بعضها بتميل في الجو ريه الإنسانية يسير شفتك بتمشي ونظرتك على فوق ودايرها زفروت حطاب خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.